بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا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 لقاء الله فإن أَجَلَ الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عن سيئاتهم ولنجزينهم, ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ما ليس لك به علم فلا تطعهما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 وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يوم القيامة عما كانوا يفتنون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة من خمسين عاما فأخذهم الطوفان فأخذهم الطوفان وهم ظالمون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 وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتهوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم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 وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطن إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مغلقوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن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 بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلّا كَانَتْ كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يَمْسُكُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يعقلون وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّكُمْ مُنْتَهُونَ فَتَمَسَّكُوا فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبخرين وَقَامُوا نُوحًا وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلٌّ نَّقَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ خَذَفْنَا الصَّيْحَةُ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من غرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أوليانهم ك مثل العن كبُوتِ تَخَذَتْ بَيْتَهُ وَإِنَّ أَوْهَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَبْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتَلْكَ الْمَثَالُ نَبْرِبُهَا لِن الناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات ولرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلىنا وإلىكم واحد وإلىنا وإلىكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين نآ آل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 لعليه آيات من ربه قل إنما عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أن أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرض ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس فَأَتَى الْمَوْتُ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البدل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمدعوا فسوف يعلمون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 <تصفيق> وإنما مثوى للكيفرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ثب لنا وإن الله لمع المحسنين